السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى و أ ص ل ي و أ س ل م على سيد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن و على من استنى بسنته و سار على نهجه الى يوم الدين و بعد ف إ ن الله تبارك و تعالى شرفنا أ ن هدانا ل ل إ س ل ا م و جعلنا من المؤمنين اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا و ا ل ه د ا ي ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م فلاح عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أ ف ل ح من أ س ل م فالمسلم الذي عرف الله ربا ومحمدا نبيا واهتدى إ ل ى هذا الدين ب ا ل ق ر آ ن العظيم وضع نفسه في م ر ا ق الفلاح بتوفيق من الله العزيز العليم و شرفنا الله عز و جل أ ن جعلنا من أ م ة محمد صلى الله عليه و سلم التي هي خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس و نبيها خير نبي بعث للناس و كتابها هو الخاتم للكتب المهيمن عليها فلا تذكر الكتب السوالف عنده طلع النهار ف أ ط ف ئ ا ل ق ن د ي ل ة و لما ر أ ى النبي صلى الله عليه و سلم عمر م ن الخطاب رضي الله عنه و هو يطالع في ص ح ي ف ة من ا ل ت و ر ا ة تمعر وجهه صلى الله عليه و سلم غضب و قال يخاطب الفاروق عمر أ م ت ه و ك و ن انتم يا عمر و التهوك ا ل ح ي ر ة و الشك و هذا سؤال استنكاري ع ن ي هل أ ن ت م في شك مما جئتكم به حتى تنظروا في التوراه و غيرها لقد جئتكم بها بيضاء ن ق ي ة و الذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إ ل ا اتباعي يقسم النبي صلى الله عليه و سلم بربه و هو البر في يمينه المصدق بغير قسم صلى الله عليه و سلم أ ن موسى نبي الله و كريم الله لو كان حيا ما وسعه إ ل ا اتباع النبي صلى الله عليه و سلم شرفنا الله عز و جل ب أ ن كنا من أ م ت ه صلوات الله و تسليماته عليه و شرفنا سبحانه و تعالى أ ن جعلنا أ م ة ا ل ق ر آ ن الكتاب الخاتم الكتاب المعجز فرق بين م ع ج ز ة رسول الله صلى الله عليه و سلم و معجزات من سبقه من ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن من سبقه تنقضي ا ل م ع ج ز ة ب و ف ا ة النبي و بذهابه من الدنيا أ م ا رسول الله صلى الله عليه و سلم فمعجزته ب ا ق ي ة خ ا ل د ة و لذلك كان أ ك ث ر ه م تبعا يوم ا ل ق ي ا م ة قال النبي صلى الله عليه و سلم ما من نبي بعثه الله إ ل ا و اتاه من ا ل آ ي ا ت ما على مثله يؤمن البشر و كان الذي أ و ت ي ت ه وحيا يتلى ف أ ر ج و أ ن أ ك و ن أ ك ث ر ه م تبعا يوم ا ل ق ي ا م ة العصا كانت م ع ج ز ة لموسى و لكنها ذهبت معه و عيسى عليه السلام كان يبرئ ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص و يحيي الموتى ب إ ذ ن الله و كان هذا في زمانه و هكذا ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا أ م ا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد جاء ب م ع ج ز ة ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ع ج ا ز في ا ل ق ر آ ن الكريم في أ ن النبي صلى الله عليه و سلم بعث في أ م ة ف ص ي ح ة ب ل ي غ ة أ خ ذ ت من ا ل ف ص ا ح ة م أ خ ذ ا عظيما و من ا ل ب ل ا غ ة ش أ ن ا عظيما جعلت ا ل أ س و ا ق للتباري و التنافس في ا ل ف ص ا ح ة شعرا و نثرا في هذه ا ل أ م ة ا ل ف ص ي ح ة ا ل ب ل ي غ ة جاء النبي صلى الله عليه و سلم بكلام عربي مبين ب ق ر آ ن عربي مبين و هم يزعمون أ ن هذا ا ل ق ر آ ن من عنده هو صلى الله عليه و سلم و هم يفترون أ ن ه ليس من عند الله تبارك و تعالى فكانت ا ل م ع ج ز ة يا أ ي ه ا العرب الفصحاء البلغاء يا أ ي ه ا الشعراء يطالبكم محمد صلى الله عليه و سلم و قد زعمتم أ ن ا ل ق ر آ ن من كلام البشر أ ن ت أ ت و ا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن كله بكل ما نزل من ا ل ق ر آ ن هاتوا مثله عجزوا عن ذلك فتنزل التحدي إ ل ى عشر سور عجزتم عن كل ا ل ق ر آ ن ا ل آ ن ف أ ت و ا بعشر سور مثله مفتريات عجزوا عن ذلك فتنزل التحدي بهم إ ل ى س و ر ة و ا ح د ة ف أ ت و ا ب س و ر ة من مثله و ا ل س و ر ة تصدق على أ ي س و ر ة من سور ا ل ق ر آ ن و لو من ق ص ا ر السور ك س و ر ة العصر و الكوثر و ا ل إ خ ل ا ص ثم قال الله لهم ف إ ن لم تفعلوا و لن تفعلوا و هذا غ ا ي ة في ا ل إ ع ج ا ز ما حصل هذا منكم فيما مضى ولن يحصل فيما ياتي من ا ل أ ي ا م و ا ل أ ز م ا ن وهذا كله من دواعي أ ن تتحرك الهمم إ ن كان بمقدوركم أ ن تاتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن و أ ن تنظموا كنظمه هاتوا مثله في نظمه ومعناه وفي لفظه وفحواه فعجزوا عن ذلك فكانت هذه م ع ج ز ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل خ ا ل د ة ا ل ب ا ق ي ة التي تكون إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة وما أ ق ب ل على ا ل ق ر آ ن إ ن س ا ن ي ت أ م ل معانيه ويتفكر في دلالاته إ ل ا وراى ا ل إ ع ج ا ز ظ ا ه ر ة والبرهان ساطعا فهي م ع ج ز ة ب ا ق ي ة خ ا ل د ة يذكر بعض المعاصرين أ ن عالما من علماء البحار أ ن رجلا من أ و ر و ب ا خاض غمار البحر و ركب أ ه و ا ل ه و ما ترك مكانا يمكن أ ن يصله إ ن س ا ن إ ل ا و اجتهد في الوصول إ ل ي ه فجاء ي س أ ل المسلمين هذا السؤال و هو على غير ا ل إ س ل ا م هل ركب محمد صلى الله عليه و سلم أ ن ا اصلي و اسلم وأسلم على رسول الله هو طبعا س أ ل هل ركب محمد البحر سؤال للمسلمين هل سبق لنبيكم ان ركب ا ل س ف ي ن ة و ركب البحر فكان الجواب لا ما ركب النبي البحر أ ب د ا و هذه ح ق ي ق ة ما حصل ان ركب النبي صلى الله عليه و سلم ا ل س ف ي ن ة أ ب د ا ما حصل و لذلك لما كان يوما في بيت أ م سليم رضي الله عنها نائما انتبه و هو يضحك صلى الله عليه و سلم ف س أ ل ت أ م ه سليم عن سبب ضحكه فقال ج م ا ع ة من أ م ت ي يركبون البحر كالملوك على ا ل أ س ر ة يغزون في سبيل الله تعجب من هذا من هذه الرؤيا فقال ت له أ د ع الله أ ن أ ك و ن منهم فقال أ ن ت منهم و كانت هذه ا ل ن ب و ة ا ل ص ا د ق ة في عهد معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه حيث سار المسلمون إ ل ى قبرص و فتحوها ب إ ذ ن الله تبارك و تعالى المقصود ما ركب النبي البحر هذا هو الجواب فقال هذا الرجل القبطان الربان إ ن في كتابكم آ ي ة لا يدرك معناها و لا يعرف حقيقتها إ ل ا من ركب البحر و خ ا ض في غ م ا ر ه قالوا أ ي ن هي قال في كتابكم أ و كظلمات في بحر ا ل لجي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 ف أ ن ا أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله استدل على أ ن هذا ا ل ق ر آ ن معجز من ج ه ة أ ن هذا الوصف لا ي ت أ ت ى لشخص ما ركب البحر ولا خاض غماره فكانت ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ا ق ي ة ا ل خ ا ل د ة هذا ا ل ق ر آ ن الكريم ويذكر كذلك بعض أ ه ل العلم أ ن من سبق من ا ل أ ن ب ي ا ء كانت ا ل م ع ج ز ة شيء و المنهج شيء آ خ ر ا ل م ع ج ز ة شيء و المنهج غير ا ل م ع ج ز ة فمثلا ا ل ت و ر ا ة هي المنهج الذي جعله الله ل أ ت ب ا ع موسى و ا ل م ع ج ز ة العصا و اليد و غيرهما ف ا ل م ع ج ز ة غير المنهج إ ب ر ا ء ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص و إ ح ي ا ء الموتى كان م ع ج ز ة موسى م ع ج ز ة عيسى عليه السلام لكن المنهج كان ا ل إ ن ج ي ل ا ل إ ن ج ي ل كان هو المنهج إ ل ا ل ة الحديد و تسبيح الجبال و ترديد الطير التسبيح مع داود كان م ع ج ز ة لكن المنهج كان هو الزبور و أ ت ي ن ا داوود زبوره إ ل ا ب ا ل ن س ب ة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ف إ ن المنهج هو ذات ا ل م ع ج ز ة ا ل م ع ج ز ة هي المنهج ذاته ف ا ل ق ر آ ن هو ا ل م ع ج ز ة و ا ل ق ر آ ن هو المنهج ولا يعني هذا بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له معجزات بل له معجزات أ خ ر ى بل يذكر ابن كثير رحمه الله في في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة له في التاريخ في اخر ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة أ ن ه ما من م ع ج ز ة اتاها ل ل ه نبيا إ ل ا و اتى نبينا صلى الله عليه و سلم مثلها ما من م ع ج ز ة اتاها ل ل ه نبيا إ ل ا و قد اتى النبي صلى الله عليه و سلم مثلها و ذكر من ذلك إ ح ي ا ء الموتى ب ا ل ن س ب ة لعيسى عليه السلام ذكر أ ن أ ب ل غ من هذا تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن أ ب ل غ من هذا حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أ م ر ثبت له يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إ ن ي لاعلم حجرا في م ك ة كان يسلم علي قبل ا ل ب ع ث ة إ ذ ا مر النبي عليه يقول الحجر السلام عليك يا رسول الله وكذلك لما انتقل من الجذع وعمل له منبر لما زاد عدد الناس في أ و ل ج م ع ة ينزل من على المنبر سمع المسلمون في مسجده صلى الله عليه وسلم حنينا كحنين الفصيل ولد الناقه اذا حن إ ل ى أ م ه حتى نزل النبي من على المنبر وضم وضع يده على الجذع فسكت وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لو لم يفعل ذلك لظل يحن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يقول ابن كثير رحمه الله وقال إ ع ا د ة الروح إ ل ى ا ل إ ن س ا ن الذي كان حيا ً قبل ذلك هذا أ م ر متصور إ ل ى حد ما إ ن س ا ن ما تحيا الروح أ ص ل ا ً كانت فيه و بعدين جاءت راجعه اما حنين الجذع الذي أ ص ل ا ً لم تكن فيه روح و تسليم الحجر الذي ليس ت أ ص ل ا الذي ليس اصلا فيه نفس هذا أ ب ل غ في المعنى من مما حصل لنبي الله عيسى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هذا ذكرته حتى لا يتصور إ ن س ا ن أ ن المعجزات بل صنف العلماء في دلائل ا ل ن ب و ة ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ا ل ب ي ه ق ي رحمه الله صنف الدلائل وجمع مثل هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على صدق ن ب و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ا ل ق ر آ ن العظيم جعله الله تعالى هاديا فقال إ ن هذا القران يهدي للتي هي ق و م ويذكر القرطبي رحمه الله أ ه م ي ة التفسير في أ و ل كتابه التفسير الجامع لاحكام ا ل ق ر آ ن ويضرب مثلا يفهمه كل الناس مثل بسيط يبين أ ه م ي ة التفسير والتفسير معناه الكشف والبيان و ا ل إ ي ض ا ح فالمفسرون قاموا بكشف و بيان و إ ي ض ا ح لمعاني ا ل ق ر آ ن الكريم أ ه م ي ت ه قال ما معناه لو أ ن ملكا أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى بعض أ ت ب ا ع ه و بعض أ ه ل مملكته هذه ا ل ر س ا ل ة تشتمل على أ و ا م ر و نواه توجيهات افعلوا و لا تفعلوا و جاءت هذه ا ل ر س ا ل ة إ ل ى هذا المكان ليلا ً جاءت في ليل وصلت ا ل ر س ا ل ة إ ل ي ه م و الدنيا و الدنيا قد أ ظ ل م ت و ليس هنالك ضوء و لا نور ل ت ق ر أ هذه ا ل ر س ا ل ة فظلوا يمسكون بها و هم لا يعرفون ماذا يريد الملك هذا هو الكتاب وصل ماذا يريد الملك منا و ماذا يطلب منا الملك لا يعرفون فبينما هم في هذه الحال إ ذ جاء إ ن س ا ن بمصباح جاءهم بمصباح فلما جاء بالمصباح نظروا ف ق ر أ و ا ا ل ر س ا ل ة حينئذ و عرفوا مراد الملك منهم افعلوا كذا و لا فقاموا إ ل ي ه مسرعين و نفذوا ما طلب منهم المثل واضح مش كده ا ل ق ر آ ن كتاب الله ملك الملوك الخالق العظيم الباري سبحانه و تعالى أ ن ز ل ه على خير رسله محمد صلى الله عليه و سلم و ب و ا س ط ة خير ملائكته جبريل عليه السلام و في خير البلاد و أ ح ب ه ا إ ل ي ه مكه شرفها الله وفي خير ا ل أ ز م ن ة و أ ح ب ه ا إ ل ي ه في رمضان اجتمع في ن ز و ر ا ل ق ر آ ن فضل الزمان وفضل المكان وفضل الملك الذي نزل به وفضل الرسول الذي أ ن ز ل إ ل ي ه كل هذا اجتمع في هذا ا ل ق ر آ ن العظيم فيه أ و ا م ر لنا وتوجيهات لنا نحن العباد ملكنا وخالقنا وربنا أ ر ا د منا أ ن نفعل أ م و ر ا و أ ن نترك أ خ ر ى و أ ن نقف عند حدود و أ ن لا نتعدى أ خ ر ى هذا جاء في ا ل ق ر آ ن العظيم فما هي أ و ا م ر ه و ما هي نواهيه و ما هي حدوده ما معنى ا ل أ م ث ا ل التي ضربها و قال وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتذكرون وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس وما يعقلها إ ل ا العالمون ما معناها ما معنى هذه ا ل أ و ا م ر وما معنى هذه النواهي كل هذا يحتاج إ ل ى إ ي ض ا ح وبيان وكل الله تبارك وتعالى بيانه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا في س و ر ة النحر و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون و ت أ م ل هذه ا ل آ ي ة و انزلنا اليك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م يلحظ بعض العلماء أ ن في هذه ا ل آ ي ة تنزيلان و أ ن ز ل ن ا هذا ا ل أ و ل ما نزل هذا الثاني و أ ن ز ل ن ا هذا إ ن ز ا ل جديد حديث لتبين ل ل ن ا س ما ما نزل ايلي ه مشكله إ ذ ا المبين ا ل ح ي بين النبي ربنا أ ن ز ل له ق ب ل ق ب ل ا ل جديد ت أ م ل ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك ا ل ذكر لتبين ل ل ن ا س ما ما نزل إ ل ي ه ما نزل إليه ايلي العلماء بهذه ا ل آ ي ة على أ ن ا ل س ن ة وحي و ذكر و أ ن الذكر في هذه ا ل آ ي ة هو س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم ل أ ن الله تعالى جعل البيان موكولا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هنا ف ا ئ د ة م ه م ة و هي خ ط أ من يظن أ ن مجرد م ع ر ف ة ا ل ل غ ة يكفي في م ع ر ف ة ا ل ق ر آ ن بعض الناس يظن إ ن ه أ ن ا لو درست ل غ ة ع ر ب ي ة تخرجت من بعض الجامعات أ و درست في حلق بعض العلماء درست ا ل أ ج ر م ي ة و درست قطر الندى و درست الفيت بن مالك و ق ر أ ت المغني بن هشام و عرفت شواهد ا ل ع ر ب ي ة هذا يكفيني في م ع ر ف ة ا ل ق ر آ ن أ ق و ل له أ ن ت غالط ل أ ن الذين بين ُِّ لهم ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة من هم أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم و هم قريش ا ل ف ص ي ح ة التي نزل ا ل ق ر آ ن بلسانها و هم العرب الذين تكلموا ا ل ع ر ب ي ة س ل ي ق ة ما في عربي م ش ج ر أ ج ر و ب ي ه إ ط ل ا ق و لا جرى م ن ح ة ا ل ع ر ا ب إ ط ل ا ق الله خ ل ق ه كده يرفع الفاعل و ينصب المفعول و يجر المجر الله خ ل ق ه كده و لذلك من أ ر ا د أ ن يتعلم ا ل ل غ ة يذهب إ ل ى الاعراب في ا ل ب ا د ي ة يجلس يسمع كلامهم بس يقعد كده يسمع أ ع ر ا ب في ا ل ب ا د ي ة هو تحت مع ا ب ل ه و مع غنمه و مع معزه و يتكلم ا ل ف ص ي ح ة و لم يدرس يوما خلق الله هذا اللسان فصيحا على أ ع ل ى درجات ف ص ح و مع ذلك احتاجوا إ ل ى بيان النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك على الاختصار لما نزل قول الله تبارك و تعالى فكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د و كانت ا ل آ ي ة إ ل ى هذا الحد أ خ ذ بعض ا ل ص ح ا ب ة خيطين خيطا ابيض و اخر أ س و د و جعلهما تحت وسادته في رمضان فكان ك ل م ن ت ب ه رفع الخيطين و نظر إ ل ي ه م ا ثم ردهما إ ل ى مكانهما فعل هذا م ر ة و ا ل ث ا ن ي ة فلما أ ص ب ح و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و سلم نزل قوله تعالى من الفجر ب لغه ا ل آ ي ة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د من الفجر من الفجر و و و قال النبي هما سواد الليل وبياض الفجر إ ذ ن الخيط ا ل أ ب ي ض و ا ل أ س و د هنا هما سواد الليل وبياض الفجر هذا ا ل أ ع ر ا ب الفصيح ظن الخيط ا ل أ ب ي ض خيطا كما تعرف أ ن ت و تعرف أ ن ا من ل غ ة العرب و ا ل أ س و د كذلك ف أ ر ش د ه النبي إ ل ى أ ن ا ل أ م ر ليس كما فهمت و أ ن الخيط هنا خيطا ليس كما تعرف من ا ل ل غ ة إ ن م ا هو بياض, بياض فجر وسواد ليل هؤلاء اعراض فصحاب لغاء واحتاجوا إ ل ى س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفه ما نزل فالله عز وجل قال خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه و كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يترفع إ ذ ا سئل عن أ م ر لا علم له فيه أ ن يقول لا علم لي فيه إ ط ل ا ق ا جاه السؤال سؤال الامتحان سؤال الامتحان أ خ ب ر ن ا يا محمد عن فتيه كانوا في أ و ل الزمان ذهبوا لا يعرف أ ي ن ذهبوا أ خ ب ر ن ا عن خبرهم فقال أ خ ب ر ك م غدا الان ما عندي علم م م ك ن أ ك ل م ك م و نسي صلى الله عليه و سلم أ ن يقول إ ن شاء الله و انقطع الوحي زمانا و قال الكفار لقد ذهب شيطان محمد خلاص و قلاه ربه ربه جفاؤه ربه خلاؤه فجاء بعد م د ة اجاءت ا ل آ ي ا ت من س و ر ة من سوره الكهف في بيان الجواب على هذا السؤال المقصود أ ن ه اعتمد في بيانه على ماذا على وحي رب العالمين ولم يتكلم قبل نزول الوحي وهذا مما أ د ب الله به نبينا م ح م د صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم فهو صلى الله عليه و سلم كان يبين و يبلغ ر س ا ل ة الله عز و جل و يبين كلام الله تبارك و تعالى و لم يقبض إ ل ى الله إ ل ا و قد بين تمام البيان هذا ا ل ق ر آ ن و هذه م س أ ل ة م ه م ة في قول الله عز و جل يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس ا ل آ ي ة دي س و ر ة ا ل م ا ئ د ة الله عز و جل ي أ م ر فيها نبينا محمدا صلى الله عليه و سلم بالبلاغ يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك و في ح ج ة الوداع و في ح ج ة الاسلام و في ح ج ة البيان س أ ل النبي من حج معه من الناس يا أ ي ه ا الناس إ ن ك م س ت س أ ل و ن عني فماذا أ ن ت م قائلون سؤال يدل على تعظيم النبي صلى الله و سلم لربه سؤال يدل على خ ش ي ة النبي صلى الله عليه و سلم من الله عز و جل يا أ ي ه ا الناس إ ن ك م س ت س أ ل و ن عني ف ل ن س أ ل ن الذين أ ر س ل اليهم و ل ن س أ ل ن المرسلين فماذا أ ن ت م قائلون قالوا نشهد أ ن ك بلغت و اديت ولتعرف أ ن ه سؤال خائف من الله قال اللهم فاشهد يرفع ا ل س ب ا ب ة إ ل ى السماء وينكتها الى ا ل أ ر ض اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم, اللهم ثلاثا يعني هؤلاء العباد هؤلاء ا ل أ م ة وقد شهدوا لي بالبلاغ يا ربنا بلغتهم نشهد أ ن ك بلغت و أ د ي ت و ا ل ف ا ئ د ة ا ل م ه م ة أ ن البلاغ يشمل نوعين بلاغ ا ل أ ل ف ا ظ و بلاغ المعاني بلغ الفاظ ا ل ق ر آ ن و بلغ معاني ا ل ق ر آ ن لم يقبض ب أ ب ي و أ م ي صلى الله عليه و سلم إ ل ا و قد ترك ا ل أ م ة على مثل البيضاء ليلها كنهارها هذا الاستنباط يشهد له قول ابن, قول ابن مسعود رضي الله عنه ما من آ ي ة في كتاب الله إ ل ا و أ ن ا أ ع ل م أ ي ن نزلت و فيم ا نزلت ما من آ ي ة في كتاب الله إ ل ا و أ ن ا أ ع ل م فيم ا نزلت سبب ن ز و ل يعني و متى نزلت زمان نزوله ويقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله وهو من أ ف ذ ا ذ تلاميذ ابن عباس وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إ ذ ا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يعني يكفيك قال مجاهد بن جبر عرضت المصحفه على ابن عباس ثلاث عرضات استوقفه عند كل آ ي ة أ س أ ل ه عنه منا ل ف ا ت ح إ ل ى الناس كم ثلاث مرات استوقفه عند كل آ ي ة أ س أ ل ه عنه فدل هذا أ ن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقبض إ ل ا و قد بين و بلغ و لم يترك خفيا و لم يترك غامضا ل أ ن ا ل أ م ة م أ م و ر ه أ ن تعمل بهذا ا ل ق ر آ ن و أ ن تهتدي بهذا ا ل ق ر آ ن و كيف يعمل بغامض و كيف يهتدى بغامض هذا لا يظن بالله تبارك و تعالى و لا يظن برسول الله صلى الله عليه و سلم فسر النبي صلى الله عليه و سلم بعض ا ل ق ر آ ن و جاءت آ ي ا ت فسرها النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من ذلك ا ل آ ي ه التي ذكرتها لك آ ي ة ا ل ب ق ر ة فكلوا و شروا و من ذلك قوله عز و جل في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة غير المغضوب عليهم و لا الضالين ف إ ن ه قال كما في جامع الترمذي صلى الله عليه و سلم جاء في جامع الترمذي أ ن النبي قال إ ن اليهود مغضوب عليهم و النصارى ضالون يبقى ا ل آ ي ة دي فسر منه فسر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال المغضوب عليهم دين اليهود والضالين النصارى وكذلك فسر آ ي ة ا ل أ ن ع ا م وهي قوله عز وجل الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم اولئك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون ف إ ن ا ل ص ح ا ب ة قالوا واينا لم يظلم نفسه فقال ليس الذي تذهبون إ ل ي ه إ ن م ا هو الشرك وتلا إ ن الشرك لظلم عظيم ففسر الظلم في آ ي ة ا ل أ ن ع ا م بالظلم في آ ي ه لقمان هذا من تفسيره هو صلى الله عليه وسلم كما فسر ا ل آ ي ة من س و ر ة ا ل ح د ي د هو ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فقال في ثناء ثنائه على الله أ ن ت ا ل أ و ل فليس قبلك شيء و أ ن ت ا ل آ خ ر فليس بعدك شيء و أ ن ت الظاهر فليس فوقك شيء و أ ن ت الباطن فليس دونك شيء فهذا من تفسيره هو صلى الله عليه و سلم لهذه ا ل آ ي ة و لهذا نظائر في كتاب الله آ ي ا ت بينها و فسرها النبي صلى الله عليه و سلم و لذلك أ ح س ن الحافظ بن كثير رحمه الله في مقدمه ت تفسيره بعد أ ن بين فضل هذا العلم و شرف هذا العلم و أ ن العباد ة مطالبون ب ا ل ع ن ا ي ة به و أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كانوا على هذه ا ل ط ر ي ق ة يقول عبد الرحمن السلمي رحمه الله أ خ ب ر ن ا الذين كانوا يقرؤوننا ا ل ق ر آ ن من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه و سلم أ ن أ ح د ه م كان لا يتجاوز العشر آ ي ا ت حتى يعلمها و يعلم ما فيها من علم و قال قائلهم كان أ ح د ن ا لا يتجاوز العشر آ ي ا ت حتى يعلمها و يعمل بها فتعلمنا العلم و العمل من رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا منهجهم عشر آ ي ا ت ق ر و ه ا من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يتعلموا يقوموا يشوفوا المعاني معاني هذه ا ل آ ي ا ت ما معناها فيتعلموا معناها ثم ما فيها من العمل ما الذي فيها من العمل يعني ما ما الذي أ م ر به في هذه ا ل آ ي ا ت فيفعل ما الذي ر ه ي عنه فيترك فيتعلمونها لفظا و م ع ن ا و يعملون بمعناها ثم يتجاوزونها إ ل ى غيرها و هذا كان منهجا بدليل أ خ ب ر ن ا الذين كانوا يقرؤوننا ا ل ق ر آ ن من أ ص ح ا ب رسول الله ا كانت س م ة عندهم منهج عندهم عشر آ ي ا ت تعلم تعرف يعمل بها يعرف ما فيها من علم ثم ينتقل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى غيرها هذا يوجب على المكلف على المسلم أ ن يرغب في هذا العلم العظيم و هو أ ش ر ف علم البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر كتاب التفسير قبل كتاب فضائل ا ل ق ر آ ن رتب كتابه الصحيح على كتب و أ ب و ا ب فتجد كتاب التفسير قبل كتاب فضائل ا ل ق ر آ ن قال ابن كثير وفعل ذلك ل أ ن التفسير هو أ ه م من العلم بالفضائل التفسير أ ه م معاني ا ل ق ر آ ن تعرف م ع ا ن ي ا ل ق ر آ ن تتضح و تظهر هذا هذا اهم ابن كثير رحمه الله لما أ ر ا د أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن ذكر كتاب الفضائل قبل التفسير تلقى في تفسير بكثير في ا ل أ و ل كتاب فضائل ا ل ق ر آ ن قبل شنو قبل التفسير قال و أ ن ا فعلت ذلك ليرغب الناس في تعلم ا ل ق ر آ ن وحفظه وتعلم التفسير يعني البخاري سلك مسلكا أ ر ا د منه أ ن يبين هذا العلم العظيم علم التفسير كتاب التفسير ج ع ل ه قبل كتاب الفضائل ابن كثير رحمه الله أ ر ا د أ ن يرغب المسلم في حفظ ا ل ق ر آ ن لما تسمع أ ن ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران ت أ ت ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة ك أ ن ه م ا غمامتان أ و قالا غيايتان تحاجان عن ص ا ح ب ه م لما تسمع الكلام ده إ ن ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران يشفع لصاحبهم هذا يرغب في حفظ ا ل ق ر آ ن يرغب في حفظ ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران ولذلك بعض المشايخ ي ج ي ه بعض الطلاب يقول ل يا شيخنا ده ر ح ف ظ القران لكن ما عندي زمن كثير احفظ ي ن و ر ي ن ي كده أ ج ز ا ء يقول له احفظ ا ل ب ق ر ة احفظ ص و ر ة ا ل ب ق ر ة ف إ ن فضائلها هذا من فضائلها و من فضائلها ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم عنها قال أ خ ذ ه ا ب ر ك ة و تركها ح س ر ة و لا يستطيعها ا ل ب ط ل ة و ا ل ب ط ل ة السحره حصن حصين لك ضد السحره ا ل أ ش ر ا ر و ضد ا ل ك ه ن ة أ ن ت ق ر أ س و ر ة البقر ة و في فضلها كذلك إ ن الشيطان ينفر من البيت الذي ت ق ر أ فيه س و ر ة البقر ة الشيطان ينفر و كذلك س و ر ة ان عمران تشفع لصاحبها يوم ا ل ق ي ا م ة هذه ا ل ف ض ي ل ة جعلت أ ه ل العلم يرغبون في حفظ س و ر ة البقره و يرغبون في حفظ س و ر ة آ ل عمران لمن كان عاجزا عن حفظ كل ا ل ق ر آ ن ففضائل ا ل ق ر آ ن ترغبك و ترغبني في حفظه ترغبنا في فهم معانيه و هذا الذي أ ر ا د ه الحافظ ا ل كثير رحمه الله من تقديمه لكتاب الفضائل في, تفسير في تفسيره تفسير ا ل ق ر آ ن العظيم و هذا التفسير أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام من أ ج ل كتب التفسير حتى قال العلماء هو ي أ ت ي في ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة بعد تفسير ابن جرير ر ح محمد ه الله م بن جرير الطبري رحمه الله تفسيره جامع البيان يعد من أ ج ل كتب التفسير ومن ارفعها قدرا وهو شيخ المفسرين محمد بن جرير شيخ المفسرين وسلك في تفسيره التفسير بالماثور فهو يذكر ا ل آ ي ة التي تبين المعنى ويذكر الحديث الذي يبين معنى ا ل آ ي ة ويذكر ا ل آ ث ا ر عن ا ل ص ح ا ب ة وعن التابعين ويسند ذلك كله يذكر أ س ا ن ي د فيما يذكر من أ ح ا د ي ث واثار إ ل ى من نسبها إ ل ي ه من ا ل ص ح ا ب ة أ و التابعين أ و أ د ب ا ع التابعين أ و غيرهم حتى علماء ا ل ع ر ب ي ة الذين روى عنهم بعض المعاني يذكر ب أ س ا ن ي د ه ما نقله عنهم فتفسيره ي أ ت ي في ا ل م ق د م ة يليه عند ج م ا ع ة من اهل العلم تفسير الحافظ الكثير رحمه الله بعد أ ن ذكر هذا قال ف إ ن س أ ل ت عن أ ف ض ل الطرق في تفسير ا ل ق ر آ ن العظيم ف أ ق و ل لك أ ف ض ل الطرق في تفسير ا ل ق ر آ ن العظيم أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن ف إ ن لم يجد المسلم من ا ل ق ر آ ن ما يفسر المعنى ذهب إ ل ى س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم ف إ ن وجد ما يظهر المعنى و إ ل ا ذهب إ ل ى أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة و التابعين ف إ ن وجد مراده و إ ل ا ر أ ى كلام العرب في معنى هذه ا ل آ ي ا ت التي جاءت ل أ ن ا ل ق ر آ ن جاء بلسانهم يكبر كم م ر ت ب ة أ ر ب ع مراتب ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة و ا ل ق ر آ ن بكلام ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و ا ل ق ر آ ن بكلام العرب ل أ ن ه م كما ذكر رحمه الله نزل ا ل ق ر آ ن بلسانهم فهم يبينون معنى ا ل ق ر آ ن العظيم هذا هو التفسير ب ا ل م أ ث و ر ا ل م أ ث و ر يعني شنو ا ل ق ر آ ن ج ا ي من رب العالمين و الحديث ق ا ل ا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم و ا ل ص ح ا ب ة أ خ ذ و ا العلم من رسول الله ا ل ص ح ا ب ة من أ ي ن أ خ ذ و ا المعاني التي كانت عندهم أ خ ذ و ه ا من النبي صلى الله عليه و سلم يعني شيخهم و إ م ا م ه م و مدرسهم محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم صغارهم كابن عباس أ خ ذ من رسول الله و أ خ ذ من كبار ا ل ص ح ا ب ة أ خ ذ من كبار ا ل ص ح ا ب ة و مما يدلك على أ ن هذا ا ل أ م ر في غ ا ي ة العلو أ ن العلماء ذكروا أ ن الصحابي لو روى عن رسول الله سلم وابهمى من أ خ ب ر ه بذلك من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ذلك لا يضر لو ابن عباس قال أ خ ب ر ن ي بعض أ ص ح ا ب رسول الله أ ن النبي قال البعض ده ما سمى ا ل ي ن ا أ ب ي بن كعب أ ب و بكر الصديق عمر عثمان علي رضي الله ع ن ا ل ج ما ي ع م ق ل م ل ن ب ي لا يضرك ولا يضرني إ ب ه ا م هذا الصحابي لماذا ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة جميعا عدول كلهم عدول رضي الله عنهم و رضوا عنه غير ا ل ص ح ا ب ة بيحتاج أ ن يعرف من هو ليعرف حاله يقبل منه أ م لا يقبل منه أ م ا ا ل ص ح ا ب ة فقد نالوا التعديل و ا ل ش ه ا د ة من الله عز و جل رضي الله عنهم و رضوا عنه بعض العلماء اعتنى بهذا النوع و أ ف ر د ه بالتصنيف إ ي ض ا ح ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن و منهم و من افضل ما كتب في هذا أ ض و ا ء البيان في إ ي ض ا ح ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن ل ل ع ل ا م ة محمد ا ل أ م ي ن ا ل ش ن ق ي ط رحمه الله تعالى هذا الكتاب من أ ج و د ما أ ُ ل ف في هذا الباب تفسير ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن و و الله إ ذ ا طالعته ترى عجبا و حتى يعرف المسلم أ ه م ي ة هذا النوع ت أ م ل أ م ث ل ة قوله عز و جل صراط الذين أ ن ع م ت عليه م يظهر الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليه م قال المنعم عليهم في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة جاء بيانهم في س و ر ة النساء ما ه ن ا ربنا ما وراك اللي ه م ن ا في س و ر ة النساء جاء قوله تعالى ومن ََ يطع ُِ الله ََّ و َ الرسول َُّ فاولئك َََِ مع ََ الذين ََِّ أ َ ن ْ ع َ م َ الله َُّ عليهم ََِْ من النبيين ََِِّّ و َ الصديقين َِِّ و َ الشهداء ََُِ و َ الصالحين ََِِّ يبقى المنعم عليهم في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة جاء بيان في س و ر ة النساء ب د أ ايضاح ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن آ ي ة أ ظ ه ر ت معنى غيرها آ ي ة كشفت معنى أ خ ر ى كذلك قال ذكر الله عز و جل في س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ق ص ة القتيل الذي قتله بنو اسرائيل قال تعالى واذ قتلتم نفسه واذ قتلتم نفسه والنفس تصدق على الذكر والانثى ولا لا ك ل م ة نفس د ي الذكر نفس و ا ل أ ن ث ى قال فجاءت ا ل آ ي ة بعدها أ و في ذات ا ل آ ي ة قال ف ق ُ ن َّ اضربوه ُُِْ اضربوه ُُِْ الضمير ذا بين أ ن القتيل شنو ذكر ا ل ق ر آ ن بين و الا كلمه نفس تصدق على الذكر و ا ل أ ن ث ى لكن فقلنا ض ر ب و ه ببعضها بين أ ن القتيل ذكرا و ليس أ ن ث ى هذا من بيان ا ل ق ر آ ن كذلك قال الله عز و جل في س و ر ة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال ولم يذكر الله تعالى هنا السبب الذي جعل السماوات أ و أو, او او كادت منه السماوات أ ن تتفطر وهو مذكور في س و ر ة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إ د ت تكاد السماوات يتفطرن شفت المعنى بيظهر كيف يعني ا ل آ ن انت ب ت ق ر أ في س و ر ة الشوره ك د ه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ا و في بالك المعنى ده يجي في بالك المعنى بتاع س و ر ة مريم و قالوا اتخذ الرحمن ولدا فيظهر لك م ع ن ا عظيما و أ ن ت تطالع س و ر ة الشورى المعنى ده موجود في س و ر ة أ خ ر ى هذا من إ ي ض ا ح ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن و هكذا هذا من أ ج ل أ ن و ا ع التفسير أ ن يفسر كلام الله عز و جل بكلام الله بكلامه أ ن يشرح ا ل ق ر آ ن بالقران والكتاب كله يمكن في تسع مجلدات مبني على هذا ا ل أ ص ل أ ن ا ل ق ر آ ن يعني هو جمع ا ل آ ي ا ت التي شرحتها آ ي ا ت أ خ ر من كلام الله تبارك وتعالى القسم الثاني والنوع الثاني من أ ن و ا ع التفسير تفسير ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة وهذا مر معنا أ م ث ل ة له ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه ل ل ص ح ا ب ة بل يذكر العلماء أ ن تفاصيل العبادات تفاصيل العبادات من هذا النوع ف إ ن الله تعالى قال و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة و قال و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه كيف نقيم ا ل ص ل ا ة ما جاء في ا ل ق ر آ ن إ ن م ا جاء في ا ل س ن ة فبينها لك و لنا و ل ل أ م ه رسول الله صلى الله عليه وسلم آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ما هو النصاب الذي فيه ا ل ز ك ا ة بينه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كم من الغنم اؤدي شاه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كم من ا ل إ ب ل ما هو نصاب ا ل إ ب ل ما هو نصاب البقر بينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الحج مثلا كيف نحج رمي الجمار عدد الحصى الذي يرمى به ما يقال في السعي ما يقال في الطواف من اذكار و أ د ع ي ة كل هذا جاء في س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم و لذلك كان هذا ا ل أ م ر من الدلائل على خ ط أ ف ر ق ة من الفرق ا ل ض ا ل ة التي تنبا بها النبي صلى الله عليه و سلم في سنته فقال لا الفين أ ح د ك م متكئا على أ ر ي ك ت ه ي أ ت ي ه ا ل أ م ر من أ م ر ي مما أ م ر ت به أ و نهيت ا عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا في ه من حلال حللنا ه وما وجدنا في ه من حرام حرمنا ه أ ل ا إ ن م ا حرم رسول الله مثل ما حرم الله أ ل ا إ ن ي أ و ت ي ت ا ل ق ر آ ن ومثله معه ذ ل ف ر ق ة ظهرت في الهند و ظهرت بعد ذات بلدان أ خ ر ى سموا أ ن ف س ه م ب ا ل ق ر آ ن ي ي ن ق ر آ ن ي ي ن ماذا أ ر ا د و ا من هذه ا ل ت س م ي ة لا ع ل ا ق ة لهم ب ا ل س ن ة س ن ة ما عندنا بها ع ل ا ق ة قالوا لهم ليس لكم إ ل ى ذلك سبيل و إ ل ا فكيف كم وقتا تصلون ما هو عدد الصلوات أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة نعم كم عددها كم ركع في الظهر كم ركع في العصر هات هذا من ا ل ق ر آ ن و لن تجدوا لهذا معنى ما عنده ذكر في ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل آ ن قال الله تعالى و السارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا أ ي د ي ه م ا اليد في ل غ ة العرب تطلق على هذه ا ل ج ا ر ح ة من الكف إ ل ى الكتف هذه كلها يد و الله قال فاقطعوا أ ي د ي ه م ا ما الذي سيقطع من هذه اليد من هنا من هنا من الرسب تقطع من من إ ن قلت من أ ي مكان أ ن ت مطالب بالحجه والا اقطع من هنا ما د ي ا ل ي د فاقطعوا ايديه أ ق ط ع من هنا لو قلت أ ق ط ع من هنا نقول لك أ ن ت ما نفذت ا ل ق ر آ ن على رايك يعني لكننا نجد في س ن ة رسول الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قطع كف السارق قطع الكف يبقى اليد ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن دي بيان جوين في س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم ما هو المقدار الذي يقطع فيه نقطع في كم هذا لم ي أ ت ي بيان ه في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن س ا ن سرق قلم قلب رصاص هل تقطع يده إ ن قلت نعم أ خ ط ا ت و خالفت و إ ن قلت لا هو سارق و لا ما سارق اليس بكلم الرصاص ساري ولا م ا س ا ر ي ساري يلا اقتعد الحمد لله رب العالمين صلى الله و سلم و ب ا ر خ على سيدنا محمد و رسول رب العالمين و آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن ف س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم جاءت تبين ا ل ق ر آ ن الكريم و تظهر معناه كما أ ن ه ا جاءت ب أ ح ك ا م م س ت ق ل ة ليست في ا ل ق ر آ ن الكريم يعني ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ليست خ ا ص ة ب ا ض ا ح ا ل ق ر آ ن فقط بل هناك أ ح ك ا م استقلت بها ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة كالنهي مثلا ً عن الجمع بين ا ل م ر أ ة وعمتها والمرأة وخالتها ا ل م ر أ ة و ا ل ق ر آ ن الكريم نهى الله عز وجل فيه عن الجمع بين ا ل أ خ ت ي ن قال ربنا عز وجل و أ ن تجمعوا بين ا ل أ خ ت ي ن إ ل ا ما قد سلف لكن النهي ان يجمع الرجل بين ا ل م ر أ ة و عمتها و ا ل م ر أ ة و خالتها هذا جاءت به س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم ف ا ل س ن ة تبين ا ل ق ر آ ن و تظهر معناه و هي الباب الثاني الذي يسلك و لذلك اعتنى العلماء بها فما من إ م ا م صنف في ا ل س ن ة و جمع ح د ي ث ا ل ي ل ل سلم إ ل ا خصص كتابا في التفسير كالبخاري و مسلم كتاب التفسير و يذكر فيه ما أ ث ر عن النبي صلى الله عليه و سلم من تفسير لبعض آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم و لا بد فيها من تحري الصحيح الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه و سلم فرق بين ا ل ق ر آ ن أ و من الفروق بين ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة أ ن الله تبارك و تعالى تكفل بحفظ ا ل ق ر آ ن إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون أ م ا ا ل س ن ة فحفظها الله تبارك و تعالى بجهود ا ل ج ه ا ب ذ ة من العلماء فلا بد في تفسير ا ل ق ر آ ن من م ع ر ف ة ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه و سلم إ م ا أ ن تكون من ر و ا ي ة البخاري و مسلم أ و بعد ذلك ما شهد العلماء على صحته وتكلموا على إ س ن ا د ه وبينوا أ ن ه صحيح ا ل ن س ب ة إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أ ن يحذر المسلم من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة و ا ل م و ض و ع ة التي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتي وضعها بعض الناس ب أ غ ر ا ض م خ ت ل ف ة بعضهم أ ر ا د الكيد ة و أ ر ا د هدم ا ل إ س ل ا م من الداخل وبعضهم أ ر ا د أ ن يفضل ق ب ي ل ة أ و بلدا على, على غيره من البلدان و ق ب ي ل ه على غيرها من وبعضهم أ ر ا د ا ل إ ب ا ح ي ة المهم هناك أ س ب ا ب ك ث ي ر ة جعلت بعض الكذابين يضعون الحديث على النبي على وينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم ا ل ح ا ف ظ ا ل كثير رحمه الله تعالى يذكر هذا السؤال يقول ف إ ذ ا س أ ل ت عن أ ف ض ل الطرق في تفسير ا ل ق ر آ ن و أ ص ح ه ا فالجواب إ ن أ ص ح الطرق في ذلك أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن فما أ ج م ل في مكان فيه ف فس إ ن ه فسر في موضع آ خ ر ف إ ن اعياك ذلك إ ذ ا لم تجد للمعنى الذي ت ر ي د شيئا من ا ل ق ر آ ن ف إ ن اعياك ذلك فعليك ب ا ل س ن ة ف إ ن ه ا ش ا ر ح ة ل ل ق ر آ ن و م و ض ح ة له بل قد قال ا ل إ م ا م أ ب و عبد الله محمد بن إ د ر ي س الشافعي رحمه الله ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله قال كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو مما فهمه من ا ل ق ر آ ن و قال تعالى قال الله تعالى إ ن ا انزلنا إ ل ي ك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله حيث هذا استنباط رائع جدا ابن كثير رحمه الله يقول الشافعي رحمه الله يقول كل ما حكم به النبي صلى الله عليه و سلم فهو مما فهمه من ا ل ق ر آ ن فهمه من ا ل ق ر آ ن قال الله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما بما اراك الله ولا ت ق ن للخائنين خصيما و قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس م ا نزل ي إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه لاحظ إ ل ى هذا الحصر هذا الحصر وما أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الكتاب إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف الناس فيه من ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة برب العالمين و ا ل آ خ ر ة و ا ل ج ن ة والنار وغير ذلك وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا اني أ و ت ي ت ا ل ق ر آ ن ومثله معه يعني ا ل س ن ة و ا ل س ن ة أ ي ض ا تنزل عليه بالوحي كما ينزل ا ل ق ر آ ن إ ل ا أ ن ه ا لا تتلى كما يتلى ا ل ق ر آ ن وقد استدل الشافعي رحمه الله و غ ي ر م م اما على ذلك ب أ د ل ة ك ث ي ر ة ليس هذا موضع ذلك يعني ا ل س ن ة وحي من الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولما نهت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص لما نهته قريش عن أ ن يكتب عن رسول الله سلم كان يكتب عن رسول الله ما يقوله الرسول يكتب عبد الله بن عمرو فقيل له لا تكتب فان محمدا يتكلم في الرضا والغضب واخبر بذلك رسول الله قال اكتب فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إ ل الا حقا لا يخرج يخرج وأشار من من لسان نفسه لا يخرج من هذا هذا لا إلا إلى حقا فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الحق الذي يجب أ ن يؤمن, يؤمن به ا ل إ ن س ا ن و أ ن يصدق به المسلم يقول والغرض أ ن ك تطلب تفسير ا ل ق ر آ ن منه يعني من ا ل ق ر آ ن ف إ ن لم تجده من ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة كما أ ر ش د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص ح ا ب ه إ ل ى ذلك وحينئذ إ ذ ا لم نجد التفسير في ا ل ق ر آ ن ولا في ا ل س ن ة ر ج ع ن ا في ذلك إ ل ى أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة ا ل ع ن ا ي ة بها م ه م ة وطلبها ف ض ي ل ة ومدارستها سبيل إ ل ى الخير والرشاد يقول الحافظ رحمه الله ف إ ن ه م أ د ر ى بذلك ا ل ص ح ا ب ة أ د ر ى ا ل أ م ة بمعاني ا ل ق ر آ ن ليه؟ قال لما شاهدوا من القرائن و ا ل أ ح و ا ل التي اختصوا بها نزل ا ل ق ر آ ن عليهم شهدوا التنزيل لما ا ل ق ر آ ن نزل كانوا هم على وجه ا ل أ ر ض يؤمنون بالله عز و جل ي أ ت ي جبريل ب ا ل ق ر آ ن فيرسل النبي إ ل ى بعض أ ص ح ا ب ه ليكتب ما نزل و يشرحه النبي صلى الله عليه و سلم و يبينه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بل و يعمل به و عمل و ا عمله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بيان ل ل س ن ة بيان ل ل ق ر آ ن أ ح ي ا ن ا يبين ذلك بكلامه و لفظه و أ ح ي ا ن ا يبين ذلك بعمله يبين ذلك بالعمل يعني ص ف ة ا ل ص ل ا ة صلى النبي و كبر الله و ركع و سجد و تشهد و فعل ا ل ص ل ا ة على ص ف ة هذه ا ل ص ف ة من فعله صلى الله عليه و سلم بيان لقوله تعالى أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و ق ا م ق ا ل صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي اصلي فمن أ ر ا د أ ن يصلي ص ل ا ة ت ب ر أ بها ذمته فعليه أ ن يتحرى ص ف ة ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول رحمه الله تعالى و ما ا خ ت ص به من ا ل أ ح و ا ل و لما لهم من الفهم التام و العلم الصحيح و العمل الصالح شوف فهم تام علم صحيح و عمل صالح هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله تعالى عنهم و لذلك كانوا يقفون أ م ا م ا ل أ خ ط ا ء التي يقع فيها بعض الناس في ت أ و ي ل بعض آ ي ه ا ل ق ر آ ن في ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة لما كانوا يفتحونها تقدم بعض المسلمين حتى دخل في نحر العدو فقال بعض الناس مه مه اهلك نفسه يشيرون الى قول الله تعالى ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى ا ل ت ه ل ك أ ه ل ك ن ف س ه فقال أ ب و أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي يا أ ي ه ا الناس إ ن ك م تقرؤون هذه ا ل آ ي ة و تضعونها في غير موضعها و قد نزلت علينا هذه ا ل آ ي ة معشر ا ل أ ن ص ا ر لما فتح الله على نبيه و اعزه قلنا فيما بيننا لو رجعنا إ ل ى زرعنا واصلحنا اموالنا فانا شغلنا عن عَنْ ذلك بالجهاد قال قاعدنا كده ك أ ن ص ا ر بيناتنا ج م ا ع ة الحمد لله ا ل إ س ل ا م انتصر والدين ظهر ونحن لنا زمن من م ع ر ك ة ل م ع ر ك ة لو شويه فرغنا ل أ م و ا ل ن ا زراعتنا و أ م و ا ل ن ا وتجارتنا ي ع ي ف أ ن ز ل الله تعالى هذه ا ل آ ي ة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال فكانت التهلكه أ ن نبقى في أ م و ا ل ن ا ونترك الجهاد في سبيل الله ا ل آ ن المعنى ظهر ولما ا ظهر نزلت فينا معشر ا ل أ ن ص ا ر هم شهدوا نزولها وعرفوا سببها ولذلك كان هذا من البيان العظيم ومن ا ل إ ر ش ا د الكبير كذلك بعض ا ل ص ح ا ب ة جاء إ ل ى أ ب ي ق ر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال له في باب ا ل أ م ر بالمعروف و ا ل ن ي على المنكر إ ن الله تعالى يقول عليكم أ ن ف س ك م لا يضركم من ضله إ ذ ا اهتديتم و سبحان الله إ ل ى و م من هذا بعض الناس إ ذ ا ر أ ت تنهى و ت أ م ر يقول لك يا شيخ يا ربنا قال عليكم أ ن ف س ك م خلي الناس في حاله صلى ما صلى خلي عليكم تبارك عليكم أ ن ف س ك م لا يضركم من ضله س أ ل عنها بعضهم أ ب ا بكر الصديق فقال له على الخبير سقطت أ ن ا أ ع ر ف الناس بهذا المعنى س أ ل ت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمر بالمعروف وتنهب عن المنكر حتى إ ذ ا ر أ ي ت م هوا متبعا وشحا مطاعا فعليكم بخاصه حتى إ ذ ا ر أ ي ت هوا متبعا وشحا مطاعا ودنيا م ؤ ث ر ة فعليك بخاصه نفسك ودعاك أ م ر العامه يبقى ا ل آ ي ة معناش ه ن و لا يضركم من ضل بعد أ ن ت أ م ر و ه بالمعروف وتنهوه عن المعنى كده وضحت ولا ما وضحت ق ب ا ل أ ي زول أ م ر نهى ي زول خلي الناس ما لك لا يضركم من ضل لا مر بالمعروف ونهى عن المنكر وبعد ذلك لا يضرك ض ل ا ل ة من ضل هذا بينه أ ب و الصديق للسائل و أ خ ذ و هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ل س ن ة تبين ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ح ا ب ة الكرام شهدوا التنزيل وعلموا ا ل ت أ و ي ل ولهم من العلم الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح يقول لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين ك ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة والخلفاء الراشدين و ل ا ئ م ة المهديين اقصد أ و بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه هؤلاء خصهم الله تعالى بمزيد من العلم ومزيد من الفضل هذه ثلاث طرق في التفسير ذكرها الحافظ رحمه الله في م ق د م ة كتابه أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن و أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة و أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن بكلام أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم لما لهم من ذلك من ف ض ي ل ة و ب إ ذ ن الله تعالى في درسنا القادم بحول الله تعالى ن ق ب ل كلامه ونعتمد على تفسيره إ ن شاء الله عز وجل في هذا الدرس الذي ن س أ ل الله أ ن يكون مباركا ونذكر ما, ما قد نجد في غيره من كتب اهل التفسير ف ا ل أ م ر كما قيل كم ترك ا ل أ و ل ل ل آ خ ر أ س أ ل الله عز وجل ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى أ ن يجعلنا هداه مهتدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ما ت ع ن اللهم ا بسماعنا أ و أ ب ص ا ر ن ا وقوتنا ما حييتنا و ج ع ل ه ا ل و ا ر ث م ن ا وجعل سهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ت س ل ف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم نور به ب ص ا ئ ر اللهم اجعله حاكما عاليا منصورا انصره وانصر انصاره يا رب العالمين اللهم ا متعنا والمسلمين ب أ ن نحكم به بشريعتك الغراء يا رب العالمين و ن س أ ل ك أ ن تلطف ب أ ه ل ا ل ق ر آ ن في كل مكان اللهم استر عليهم في كل مكان و ا ن ص ر ه واعزهم في ل ي ب ي ا الله استر عوراتهم وامن روعاتهم اللهم اطعمهم من جوع و أ م ن ه م من خوف وارفع الظلم عنهم يا رب العالمين و أ س م ي ن ا عزهم و أ م ا ن ه م وستر عوراتهم يا مولانا يا كريم وصلى الله وسلم م ب ا ر ك على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم